و ل ك ا ل ش و ك ان ي أن ا ل إ م ا م أ ح م د كان في زمنه إ ذ ا تكلم ب ا ل ك ل م ة تبعه الناس و إ ذ ا ج ر ح رجلا ف إ ن جرحه لا يكاد ي ن د م ل انظر إ ذ ا تكلم في رجل تبعه أ ه ل ا ل إ س ل ا م هجره و ت ر ك و ا وهكذا إ ذ ا جرح رجلا ف إ ن جرحه لا يكاد يندمل مر بعضهم على ع م ر بن عبيد المعتزل المبتدع وقد هجره الناس فقال له ما لك ما لك قد هجرك الناس قال م ه ى الناس عني عبد الله بن عون بن أ ر ط ب ا ن إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة في وقته فانتهوا انظر ما تردد أ ه ل ا ل س ن ة في اتباع علمائهم إ ن ه م يثقون بهم ويثقون بنقدهم ويثقون ب إ م ا م ت ه م حتى أ ن ه لما قام الحسين الكرابيسي, الحسين الكرابيسي الذي ح س الكرابيسي ي ن ا ل كانت له نوع م ش ا ر ك ة في علم الحديث والفقر و أ ل ف كتابا في التدليس لما أ ن تكلم ا ل إ م ا م أ ح م د في حسين الكرابيس ي تكلم الكرابيس ي في ا ل إ م ا م أ ح م د و ط ع ن فيه فما قته الناس م قته الناس فلما بلغ يحيى ابن م ع ي ن أ ن الكرابيس يتكلم ي في أ ح م د قال لعنه الله ما أ خ و ج ه إ ل ى أ ن يضرب يرتفع أ ح م د وينطلي الحسين الكرابيسي انظر كيف كان يذب بعضهم على بعض ويعرف بعضهم أ ق د ا ر بعض أ ن ت أ ي ه ا الكرابيسي تطال إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ت تنال من ا ل إ م ا م أ ح م د مقته الناس و هجروه ل أ ن ه نال من إ م ا م ا ل س ن ة يغضبون ل أ ه ل ا ل س ن ة أ ئ م ة و علماء ولا يسمحون ل أ ه ل ا ل أ ه و ى أ ن ينالوا منهم ش ع ر ة أ و قيدان م ل ة أ ب د ا و لذلك انظر لما تكلم ا ل إ م ا م أ ح م د حول الحارث المحاسبي في قصته اسمع قال علي ب ن أ ب ي خالد رحمه الله قلت ل أ ح م د يعني ابن حنبل إ ن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا قال وهو جاري وقد نهيت ه عن رجل ويحب أ ن يسمع قولك فيه يريد من ا ل إ م ا م أ ح م د ماذا يقول في هذا الرجل حارث القصير يعني الحارث المحاسبي وكنت ر أ ي ت ن ي معه منذ سنين كثيره فقلت لي لا ت ج ا ل س و ا ولا ت ك ل م و ا فلم ي ك ل م و ا حتى ا ل س ا ع ة وهذا الشيخ ي ج ا ل س و ا فما تقول فيه ف ر أ ي ت أ ح م د قد احمر وجهه احمر لونه وانتفخت أ و د ا ج ه و ع ي ن ا ه وما ر أ ي ت ه هكذا قط ثم ج ع ل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل ليس يعرف ذلك إ ل ا من خبره و عرفه أ ر أ ي ت لا يعرفه إ ل ا من خبره و عرفه إ ذ ن من الفقه في بابي الرد على المبتدع و أ ه ل ا ل أ ه و ى ا ل خ ب ر ة بهم و عظيم ا ل م ع ر ف ة ب أ س ا ل ي ب ه م و طرقهم و في هذا الزمان نال العلامه ربيع ابن ه ا د ي المدخل قصب السابق فصار إ م ا م ا في هذا الباب لا يدرك فيه ش أ و ه سلم له أ ئ م ة هذا الزمن و أ ط ب ق و ا على التسليم ل إ م ا م ت ه فمن قال لكم ا ل ع ل ا م ة ربي انه حزبي فهو حزبي ستذكرون فقط لا يكون للرجل أ ت ب ا ع ف إ ذ ا صار له أ ت ب ا ع صاح بما يعتقد هكذا قال شيخنا العلامه مقبل ابن هادي ا ل و ا د ي يقول العلامه ا ل أ ل ب ا ن ي حامل رايه الجرح والتعديل في هذا الزمن هو الدكتور الربيع ومن يتكلم فيه لا يتكلم بعلم العلم مع ا ر أ ي ت أ ئ م ة علماء هذا العصر يسلمون لخبرته و إ م ا م ت ه و أ ن ه قد أ د ر ك خبايا القوم و عرف مداخلهم و مخارجهم ا ل إ م ا م أ ح م د يقول هنا ليس يعرف ذلك إ ل ا من خبره و عرفه اويه أ و ي ه ذاك لا يعرفه إ ل ا من خبره و عرفه ذاك جالسه ا ل م غ ا ز ي ن و يعقوب و فلان ف أ خ ر ج ه م إ ل ى ر أ ي جهم هلكوا بسببه ثم قال ا ل إ م ا م أ ح م د لا يغرك خشوعه ولينه لا تغتر بتنكيس ر أ س ه ف إ ن ه رجل سوء ذاك لا يعرف إ ل ا من قد خبره إ ذ ن ا ل خ ب ر ة بالرجال م ع ر ف ة أ س ا ل ي ب أ ه ل ا ل أ ه و ا يحتاج إ ل ى عالم متفطن قد مارس م ع ر ف ة هؤلاء و أ د ر ك خباياه ا 前が」